أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها I حتى قَالُوا قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد مَا قالت إن الملوك إذا دخلوا طرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذا إِنِّي مُرْسَلٌ إِلَيْهِمْ بِهَادِيَتِهِ فَلَا غِرَتٌ بِمَا يُرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ وَلَنْقَلِ اللَّهُ الْعَظِيمُ